واولئك المتصفون بتلك الصفات هم حطب جهنم الذي توقد به يوم القيامه اقول في هذه الايه الكريمه تنبيه على ان الاب عليه ان ينشئ ابناءه تنشئه صحيحه والابن من البناء يبنيه والده على طاعه الله وعلى حفظ القرآن وفهم السنة النبوية ويزرع الأب في ولده تقوى الله ومخافة الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى لأجل أن ينتفع الأب بالابن يوم القيامة وكذلك المال ينبغي على الإنسان أن يجعله نافعا له يوم القيامة بأن يؤدي شكره ويؤدي حقه وأن لا يضيعه في معصية وفي ذلك تنبيه للأبناء أن ينفعوا اباءهم يوم القيامة وليحذر المرء أن يكون من وقود, من وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب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 وكذب بِآيَاتِهِ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ولئس المهاد قل أيها الرسول للذين كفروا على اختلاف دياناتهم سيغلبكم المؤمنون وتموتون على الكفر ويجمعكم الله إلى نار جهنم وبئس الفراش لكم أقول وفي هذا تنبيه مهم على أن كل مسلم يجب أن يقوم بواجب النذاره لغير المسلمين قد كان لكم آية في فئتين التقطة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافره يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبطار قد كان لكم دلالة وعبرة في فرقتين التقتا للقتال يوم بدر إحداهما فرقة مؤمنة وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمه الذين شفروا السفنة والأخرى فرقة كافرة وهم كفار مكة الذين خرجوا فخرا ورياء وعصبية يراهم المؤمنون حقيقة رأي عين فنصر الله أولياءه والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبره وعظة لأصحاب البصائر ليعلموا أن النصر لأهل الإيمان وإن قل عددهم وأن الهزيمة لأهل الباطل وإن كثر عددهم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 حب الشهوات الدنيوية مثل النساء والبنين والأموال الكثيرة المجتمعة من الذهب والفضه والخيل المعلم الحساب والأنعام من الابل والبقر والغنم وزراعة الأرض ذلك متاع الحياة الدنيا يتمتع به فترة ثم يزول فلا ينبغي للمؤمن أن يتعلق به والله عنده وحده حسن المرجع وهو الجنة التي عرضها السماوات والأرض ولما كانت شئوات الدنيا منقضعة نبه الله إلى ما هو خير من ذلك فقال قل أأنبئكم بخير من ذلكم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 والله بصير لأحوال عباده لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيهم عليها إذا في قوله تعالى قل انبئكم بخير من ذلكم هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويجب على كل انسان أن يحذر الناس من الشهوات وربنا قد ذكر أهل التقوى في الآية الخامسة عشرة وذكر أصحاب الشهوات في الآية الرابعة عشرة وذكر أصحاب البصار في الآية الثالثة عشرة وفيه ملمح على أن من اتبع الشهوات المحرمة فهو ليس من أهل البصيره ولا من أهل التقوى من فوائد الآيات أن غرور الكفار بأموالهم وأولادهم لن يغنيهم يوم القيامة من عذاب الله تعالى إذا نزل لهم النصر حقيقة لا يتعلق بمجرد العدد والعدة وإنما بتأييد الله تعالى وعونه زين الله تعالى للناس انواعا من شهوات الدنيا ليبتريهم وليعلم تعالى من يقف عند حدوده بمن يتعداها كل نعيم الدنيا ولداتها قليل زائل لا يقاس بما في الآخرة من النعيم العظيم الذي لا يزد. اللهم ارزقنا الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من عمل. واجعلنا والحاضرين والسامعين ممن له الحظ الأكبر يوم القيامة يا ارحم الراحمين.